فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء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 قُلَّذينَ قل آمَن يَوغْفِون الذيذينَ لا يَرجونَ أيَّ مَ اللهَّين يَجزَ قَوْم بِمَا كانَوا يَكسبون مَنْ عَمِنَ فَالِ حافَنِ نَفْسِهِ وَمَنْ أَسَ أَفَعَلَهَا ثمَُّ إِ رَبِّكُمْ تُرجَعون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 ثُمَّ اجْعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بِمَا كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه